مُعطِينا مُقْنِعِي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ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 هذا بلاغ للناس وليونذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب